الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل أن فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون من دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية وقبل أن أبدأ بهذا الدرس أحب أن أبين لكم مدى سروري واغتباطي بالجلوس بينكم والرجوع إلى سابق عهدنا بعد أن انقطعت عنكم جسديا عاما كاملا وأما قلبيا ونفسيا فالانقطاع لا يكون بحول الله تبارك وتعالى فنحن دوما معكم وها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى المحيا والممات بينكم وبين مجالسكم إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن نكون صادقين في ذلك وأن تكونوا أنتم كذلك صادقين في هذا والله عز وجل هو الهادي وهو الموفق لذلك وقد تطرقتم في المجلس السابق إلى كتاب النكاح حتى أتممتموه بفضل الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم علما جما مع إخواننا الذين تابعوا معنا هذا الدرس المبارك الكريم ولا أحتاج أن أبين لكم مدى النعيم ومدى النعمة العظمى التي تتفيأون ظلالها بين هذه المجالس المباركة الكريمة فخذوها خذوها بجد كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة يجب عليكم أن تأخذوا هذه الأحكام الشرعية التي تتدارسونها بقوة وبجد وبجدية تطبقونها في حياتكم وتدعون إليها وقبل كل ذلك تدرسونها وتراجعونها وتحفظونها وإلا فإن الدرس إذا أخذ ولم يراجع ولم ينظر في كتب أهل العلم مرة أخرى فإنه ينسى ولذلك قيل لبعض أهل العلم رآته عجوز في داره يكرر الدرس مرة ثم مرة ثم مرة قبل أي القيا فقالت له يا ولدي لكثر ما أراك تكثر من مدارسة هذا الدرس حتى إني قد حفظته أي حتى إني وأنا العجوز الكبيرة في السن فاتحفظت هذا الدرس الذي تكرره ثم تكرره لكي تلقيه على تلاميذك فقال لها اعرضيه علي حتى أرى فلما عرضته عليه أتت به على ما ينبغي أتت به كما ينبغي ثم إنه بعد مرور حوالي يومين أو ثلاثة قال لها يا فلانا أخبريني عن الدرس الذي كنت قد عرضته علي منذ أيام فقالت له يا بني قد نسيته فقال لها أرأيت لما أكثر من مدارسة هذا الدرس حتى ألقيه على تلاميذي فهكذا أنا لا أتقن الدرس وأجيد حتى لا أنساه حتى أراجعه أربعين مرة وهكذا كان أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى يكثرون من مراجعة العلم المرتات والأخرى ويكثرون مذاكرته مع أصحابهم وبين إخوانهم وكان الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى إذا حضر مجلس العلم جاء يجري ونادى الجارية يا جارية حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال ثم يكثر من هذه الأحاديث فتقول له يا مولاي إني لا أفقه ما تقول قال لها ولكني أراجعه معك فالمقصود أنه أجلسها وجعل يراجع هي لا تفهم لا يهمه هذا إنما المهم أن يراجعه فأرجوكم ماشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات أن تنتبهوا لهذه المسألة فليس درس العلم قصرا على هذا المجلس المبارك ولا ينال العلم براحة الأجسام كما قال يحيى بن أبي كثير أحد أئمة السلفي رحمهم الله ورضي عنهم كما علقه عنه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لا ينال العلم براحة الأجسام وقد بال جماعة من من الأئمة الدم في سبيل هذا العلم كالإمام محمد بن طاهر النقدي رحمه الله الإمام المحدث الجوال وغيره من أئمة العلم فإنهم قد تجشم المشاق في سبيل هذا العلم وأنتم الآن تأخذونه سهلا لينا بالرأي الراجح والقول الفصيح وبأدلته مخرجة منقحة مجملة تسمعونه ثم تذهبون إلى بيوتكم فإن نمتم عن هذا الدرس طار من أذانكم وإلا فإن شاء الله تبارك وتعالى تحوزون علما جما وليس العلم من أجل الامتحان ليس العلم من أجل الامتحان كأن أقول مثلا غدا امتحان فتذهبون وتمسكون بالدفاتر وتستمعون إلى الأشرطة ثم تسمعونها ثم تراجعونها ليس هذا هو العلم إنما العلم ما حوته الصدور ليس العلم الذي في القمطر إنما العلم ما حواه الصدر كما قال أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى وطبعا هذا لا ينال بمذاكرة الدرس مرة واحدة إنما بإدمان المطالعة خاصة الفقه يا إخوة ويا أخوات فإن أئمتنا نص على أن الرجل لا يفقه الفقه حتى يدمن مطالعة في كتب الفقهاء ويدمن مراجعة المسائل حتى تطول به المدة ويطول به العمر فليس الفقه لا تحسب المجد تمرا أن آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر هذه مسألة ذكرتها عرضا والمسألة الأخرى أيها الإخوة الأحبة ويشهد الله أن قلبي يحبكم أجمعين إخوة وأخوات اللهم صل على سيدنا محمد مسألة أخرى وهي أن هذه المسائل التي نقررها ليست من القطعيات إلا ما حصل عليه الإجماع أو النص وعليه فإن المسألة قد أقولها اليوم وأغير رأيي فيها الغد وقد أقولها غدا وأغير فيها رأيي بعد غد وهكذا سائر إخوان الذين جلسوا بينكم وتدارسوا معكم هذا الباب العظيم من أبواب العلم وهو الفقه فإن من يريد الله بخيرا يفقه في الدين كل هؤلاء إنما تكلموا بحسب ما استبان لهم وإذا كان أئمتنا الكبار كمالك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ينهون أصحابهم عن تقليدهم فنحن أولى ثم أولى بأن ننهى إخواننا عن تقليدنا لكن من أخذ الدرس يتبع حتى يستبين له بعد أن يبلغ من العلم مبلغا يتأهل فيه للنظر بعد ذلك إذا استبان له الأمر بخلاف ما قال أستاذه أو شيخه يبين له وجهة نظره لعله لم يظهر له الأمر كما ينبغي أو لعله أخطأ في النظر في الأدلة أو ما إلى ذلك ثم يخرجون عن رأي واحد أو متفقين فيما يسوغ فيه الخلاف وذلك يا إخوة صنف بعض الأئمة من أصحاب الإمام أحمد نظر الله وجهه كتابا وسماه كتاب الاختلاف فقال له أحمد رحمه الله لا تسمه كتاب الخلاف أو الاختلاف بل سميه كتاب السعة. سمه كتاب السعر يعني أن الأمر واسع أن الأمر واسع فإذا ذكرنا خلاف العلماء فهذا من رحمة الله عز وجل للأمة ولا نقول بأن حديث اختلاف, الأمة اختلاف أمة رحمة حديث صحيح بل لا يثبت لكن العلماء نصوا على أن اختلاف الأقوال في المسائل من رحمة الله عز وجل القدرية لهذه الأمة ما لم يكن هناك تعصب يغلب على تبين الحقيقة ولذلك فإني أنهى سائر إخواني وأخواتي عن التعصب للرأي عن التعصب للرأي سواء أنا قلته أنا أم قاله غيري من إخواني أم قاله أحد الآئمة وهذا أمر يعني مفروغ منه وظاهر إنما ذكرته عرضا لأن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولنائم متنا رحمه الله ونضر وجوههم قد نهوا عن تقليدهم ومع ذلك قلدوهم ولأن هذه من جبلة الإنسان فإذا لم نكثر النهي عنها والتنبيه إليها وتبيانها فإن المرأة يقع في التقليد دون شعور والتعصب دون إرادة منه فإذاك يا إخوة لهذه المسألة ولا تتعصبوا للرأي الواحد إنما تناقشوا في المسائل بعلم وفهم وأخذ ورد بالنصوص والأدلة واضح يا إخوة؟ طيب الآن ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب من كتب الفقه جليل وهو كتاب الطلاق وهو كتاب الطلاق أعاذنا الله أجمعين من أن نقع فيه بمنه وكرمه ولطفه وهذا هذا الباب قد أحجم كثير من العلماء عن الخوض فيه عمليا. بمعنى أن العلماء يخوضون في كثير من أبواب العلم كالعبادات صلاة أو حج أو طهارة أو صيام وما إلى ذلك وكالمعاملات فيفتون فيها ويتكلمون وما إلى ذلك وأحكام الدماء والأعراض وما إلى ذلك لكن لكن أخطر أبواب الفقه يا إخوة هي أبواب الدماء والأعراض ولذلك يا إخوة فإن العلماء يتكلمون في عند كتاب الردة والمرتدين عن أحوال من الردة والمرتدين لكن إذا وصلوا إلى المعين أحجموا إحجاما كبيرة لخطورة هذا الباب ولعظم شأنه ولشدة المصائب التي تترتب على إسقاط أحكامه على المعين فلذلك لا يخوض فيه إلا الأئمة الفحول والعلماء الأعلام والمتمكنون في الدين يا إخوة لا يخوض فيه هيان بن بيان ولا علان بن فلان واضح يا إخوة ولا يخوض فيه قصار صغار الطلبة الغير متمكنين وأيضا يا إخوة الطلاق بالمثل لأن الطلاق فك ارتباط الزوجية وإباحة البضع الذي كان حراما على فلان إباحته له وتحريمه على علام وإذا كان هذا الحكم الشرعي واقعا خطأا إذا كان هذا الحكم الشرعي واقعا خطأا فإن المصائب الاجتماعية في الأنساب والأعراب ثم قد تتطور إلى الدماء تقع في المجتمعات وتضيع الأنساب ويحصل فساد عظيم يا إخوة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جاءكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لما لأن هذه الأمور ترتب عليها إن في التزويج أو التطلق فساد كبير إذا لم تكن بالمقياس الشرعي واضح ولذلك كان كثير من السلف والأئمة يا إخوة إذا جاءوا إلى مسائل الطلاق أحجموا إحجاما كبيرا وتدافعوا الفتية في هذا الباب وإلى يوم هذا العلماء الرضبيان قليل منهم من يتجاسر على الفتية في أبواب الطلاق لذلك تنبعوا لهذه مسألة مسائل التكفير ومسائل التطليق من أخطر الأبواب لا يخوض فيها إلا المؤهلون تأهيلا علميا صحيحا واضح؟ طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الطلاق والطلاق من طلق فلان تطليقا أي فكر تباطه فك ارتباط الزوجية بين بينه وبين زوجه فكر ارتباط الزوجية بينه وبين زوجه ويقال فلانة زوج فلان وفلان زوج فلان وأما قولهم فلانة زوجة فلان فهذه لغة شاذة ضعيفة تنبهوا لهذه المسألة هذه المسائل في الطلاق يا إخوة كثير من الفقهاء تشددوا وغلوا في تشددهم في العديد من مسائلها وكان هناك أئمة ربانيون أعمل النصوص الشرعية على الطريقة التي تكلمنا عنها كثيرا بإعمال النص وبالنظر في الأدلة دون تغليب إحداء الأخرى بأعمالها كلها فخرجوا بآراء, بآراء صائبة سديدة في هذا الباب جنبت الأمة الانحلال والغلو فإن التشدد في مسائل الطلاق هو نظير التسامح الشديد فيه يولد مفاسد اجتماعية كبيرة ولو أن محاكم المسلمين أخذت بالأحكام الشرعية في هذه الأبواب على ما يقتضيه الكتاب والسنة لجنبت الأمة مصائب كثيرة لكن مع الأسف الشديد فإن بلاد المسلمين تحكم بشريعة الشيطان فإذا جاءوا لما يسمونه بالأحوال الشخصية زعموا أنهم يحكمون فيها بشريعة الرحمن وهذا أول التناقض وأول الفساد لأنه يستحيل أن يكون القانون الشيطاني هو المهيمن ثم يأتي قانون تحته هو القانون الإسلامي محكوما بهذا القانون الذي يهيمن عليه طيب وأيضاً يا إخوان فإنهم جعلوا دين الله عز وجل مواد قانونية جامدة بعيدة عن النصوص الشرعية وكان القضاة قديما يا إخوة ويا أخوات يحكمون بما أدى إليه اجتهادهم وكان قضاة علماء ربانيين متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرجل منهم إذا وقف بين يديه المحكوم عليه أو إذا وقع وقف على المسألة التي يراد الحكم فيها جعل كتاب الله عن يمينه وسنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم عن شماله وجعل النار تلقاء وجهه فاتق الله عز وجل لذلك كان كثير منهم يهربون من القضاء يهربون وقد تستعجب إذا سمعت أن كثيرا من الأئمة كانوا يضربون ضربا مبرحا لكي يلوا القضاء وهم مع ذلك يهربون ويستشفعون ويطلبون من من الخليفه أن يعفيهم من هذا من هذا البلاء لأنه كما قيل من تقلد القضاء فقد ذبح بغير سكين قد ذبح بغير سكين وهذا سياتي ان شاء الله في أبواب القضاء وما الى ذلك طيب أما اليوم فهي مواد جامدة ميتة سمونها المدونة مدونة الأحوال الشخصية يقررون فيها مسائل واحد المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة وهذا من البدع وأقول استطرادا لا بأس به إنه وإن قام شرع الله عز وجل في الأرض وما ذلك على الله بعزيز وما هو ببعيد إن شاء الله تبارك وتعالى فإن فإننا فإن العلماء لا العلماء الربانيين لا يوافقون على أن يجعل هناك دستور مبوب بالمواد بالطريقة التي يوضع توضع بها الدستائر الشركية لما لأن الدستور الرباني هو دين الله عز وجل ودين الله عز وجل وضع بطريقة يمكن للعلماء أن يأخذوا ويردوا فيها. فإذا, فإذا حكم القاضي فإنه يحكم نظرا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما إذا وضع الدستور وإن كان مستمدا من الشرع فإن الحاكم الحقيقي من يكون هو رأي الذي وضع هذا الدستور فإذا جاء القاضي وقال إني لا أوافق على هذه المادة سيقال له هذه المادة نأخذ ونرد ونبحث ونقول وما إلى ذلك ثم تغير نرجع رأيك فيها وما إلى ذلك واضح يا أخون؟ والعجيب أن الأمريكيين تنبهوا لهذه المسألة، فإن عندهم القاضي يحكم والحكم الذي قرره القاضي يعتبر من السوابق التي يمكن الاستناد إليها عندهم في قانونهم واضح يا أخون؟ هذا هذا مبحث واضح وذلك عندنا هنا عندما أرادوا أن يغيروا مدونة الأحوال الشخصية رفعوا عرائض وتكلموا وما إلى ذلك ومع ذلك الآن نراها فيها أمور مخالفة لما هو واضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يصلح الأمور طيب قال هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع فصل ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق بمرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ملخص الطلاق ملخصه ثم نأتي بالأدلة حتى تستبين لكم الأمور أن الرجل إذا أراد أن يطلق مرأته لا تخل هذه المرأة من حالات إما أن تكون طاهرا ولم يمسها فيه لم يمسها بمعنى أنها كانت حائضا ثم طهرت ولم يطأها زوجها واضح وإما أن تكون حائضا وإما أن تكون حائضا أو نفساء أو تكون طاهرا طاهرة وقد وطأها زوجها أو تكون حاملا حمل قد استبان يعني أن بطنها ظهر عليها آثار الحمل أو أنها قال لها الطبيب أنها حامل إذن هذه أربعة أحوال لا تخلو عنها أو أيوة أو تكون صغيرة لا يحيض مثلها دون البلوغ وهذا قد يحدث أو تكون كبيرة قد أيست قد أيست من الحمل إذن هذه ستة أحوال تكون عليها المرأة إذا وقع عليها الطلاق إذا طلقها زوجها واضح؟ الآن الطلاق ينقسم إلى طلاق بدعي وطلاق سني كما نص عليه أئمتنا كلهم الطلاق إما طلاق للسنة وإما طلاق للبدع فإذا وقع الطلاق في طهر لم يكن زوجها قد مسها فيه يعني جامعها أو وطئها فيه أو كان لطفلة لا يحيض مثلها أو كان لحامل قد استبان حملها أو كان لآيسة لا تحيض فهذا الطلاق طلاق السنة وأما إذا كان في غير هذه الحالة فإنه يكون طلاق بدعة طلاق بدعة محرم منهي عنه الآن هذا الطلاق الذي وقع إما يقع للسنة أو يقع للبدعة فإذا وقع للسنة فإنه طلاق نافذ إذا وقع طلقة واحدة فإنه يقع طلاقا نافذا رجعيا بمعنى أنه في فترة العدة يمكنه أن يرجعها لعصمته متى شاء وإذا وقع للبدعة فها هنا الخلاف الكبير بين الجمهور وبين بعض أئمة العلم هل يقع أم لا يقع هذا ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى وإذا طلقها في مجلس واحد ثلاث طلقات متتابعة كأن قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق طالق طالق هل يقع طلاقا باتا يعني أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أمنه يقع طلقة واحدة رجعية طلقة واحدة رجعية إذا لم يسبق طلاق قبله هذه المسائل التي سنتكلم عنها الآن واضح يا إخوة طيب الآن إذا طلق لا يخلو من حالتين إما يقول لها أنت طالق بلفظ الطلاق أو يقول لها الحقي بأهلك أو يقول لها اجمعي عليك ثيابك أو يقول لها اغربي عن وجهي لا أريد أن أراك أو يقول لها أنت حرام علي واضح يا أخوة ويا أخوات مثلة أخرى وهي أنه قد يكون بين أصحابه وجاءه ضيوف فقال للرجل والأكل أمامه عليا بالحرام, علي بالحرام لما كلتها تشي عليا بالحرام لما تكلها تشي يعني أنه قاله بلفظ التحريم وهذا يقع كثيرا واضح؟ أو مرات عليا حرام لما كلتها تشي أو بغير هذه الألفاظ المعروفة بلفظ التحريم فهل يقع أم لا يقع؟ أو مثلا كان يمازح زوجته مزحا ثقيلا فقال لها وهو يضحك ويمزح قد طلقتك أو كان يمثل مثلا يمثل هو وزوجته في تمثلية أو يمثل في بيته وقال لها مثلا في المسرحية أو التمثلية أنت طالق قد طلقتك يمثل بها ولا يقصدها حقيقة هل يقع هذا الطلاق لا إذن الآن تبين لكم المسائل التي سنتكلم عليها بحول الله تبارك وتعالى وضحت لكم هذه المسائل إن شاء الله إذا انتهينا ولم تفهموا مسألة من هذه المسائل أبينها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا هو يقول رحمه الله تبارك وتعالى هو جائز من مكلف مختار ولماذا قال هو جائز لما لأنها لأن العلماء أجمعوا على جوازه وتجويز ديننا المبارك الحنيف للطلاق هو من محاسن الشريعة ومن مسايرتها للواقع والله عز وجل أنزل لنا هذا الشرع الشريف وهو أعلم بنا من أنفسنا فعلم أنه سيكون هناك بين بعض الأزواج نشوز أو تنافر أو عدم تفاهم أو أن الزوجة ما عادت تطيع زوجها لكراهيتها له أو لعدم احتمالها لأخلاقه أو أنه هو كذلك ما عاد يطيقها لطول لسانها وسلاطته أو لبشاعة منظرها أو لأنه رأى غيرها خيرا منها وعافها يعني أمور كثيرة تحدث في المجتمع قد تؤدي إلى الطلاق فأداء الله عز وجل شنعوا تشنيعا كبيرا على الإسلامي من أجل هذه الشريعة المباركة النصارى شنعوا لأنه لا طلاق في دينهم ثم داروا وداروا وداروا ورجعوا إلى الطلاق مرة أخرى بأسماء متعددة متغيرة واضح يا إخوة ويا أخوات هذا من محاسم ديننا هو جائز بالإجماع ولقول الله عز وجل الطلاق مروتان فإنساكم بمعروفين أو بإحسان والله عز وجل أنزل سورة كاملة اسمها الطلاق سورة الطلاق وأسماها بعض الثلاث سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق سورة النساء الصغرى أو القصرى وسورة النساء الكبرى معروفة واضح لكن علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى نص على أن الطلاق وإن كان جائزا فإنه مكروه لماذا؟ تعلمون يا إخوة ويا أخوات أن الشيطان يجلس على عرش فوق الماء يتشبه بالرب سبحانه وتعالى عز وجل ويبعث سراياه ثم يأتون إليه بعد ذلك كما سبب في ثم يأتون إليه بعد ذلك فيسأل الواحد بعد الآخر ماذا فعلت؟, ماذا فعلت حتى يأتيه الرجل فيقول نازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقربه ويدنيه ويقول له أنت أنت يقربه يدنيه ويقول له يعني أنت هو الذي تعجبني أنت هو الرجل أنت الذي على منهدي واضح؟ فإذن الطلاق أمر يعجب الشيطان ويفرحه ولكنه لا يعجب الرحمن. ولا يفرحه سبحانه وتعالى تعالى وتقدس جل وعلا واضح روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاقة غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة هذا بالنسبة للمرأة وأما الرجل فقد أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا الحديث له طرق عديدة لكنه حديث وإن حتححه بعض أهل العلم لكنه لكن هذا المعنى صحيح وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تقرير هذا المعنى في العديد من كتبه ومنها إعلام الموقنين رب العالمين وإذن الطلاق مكروه غير محبوب ولأن الأفضل في الزوجية الحب والتآلف والتعاون ولأن الأصل أنك إذا تزوجت المرأة نويت البقاء معها ومودتها ونويت بناء بيت إسلامي ونويت أن تخرج ذرية صالحة أما اللذة والمتعة فهذه أمور تأتي بعد ذلك وليست هي المقصودة بالأفوالة واضح؟ فإذا كان الرجل مزواجاً مطلاقاً كان مذموماً من هذا الوجه وقد وردت بعض الآثار ولا يطح منها شيء لأن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات وما إلى ذلك واضح يا قال من مكلف مختار بمعنى أن طلاق الطفل لا يطح وطلاق الثكران على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يطح وطلاق المكره طلاق المكره الذي جاءه الحاكم مثلا أو جاءه مجرم أو جاءه أي رجل أراد إكراهه ووضع السيف على عنقه أو المسدس على رأتي وقال لو طلق فلانة طلق فلانة وإلا قتلتك هذا الطلق لا يقع لأنه بغير إرادته وهذه هي المحنة التي وقعت لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رضوان الله تبارك وتعالى عليه لأن الخلفاء الظلمة أمراء الجور كانوا يبايعون الناس أو في بيعتهم على أنهم إن خانوا البيعة طلقت نسائهم وعتق كل عبيدهم وإمائهم ويغلغونها بهذه المبتدعات فالإمام مالك رحمه الله ونظر وجهه كان يفتي هؤلاء بأنهم هو أفتاهم في واقعة معينة وهي خروج الإمام محمد النفس الزكية بن عبد الله بن حسن بن حسن علي بن أبي طالب في المدينة فإنه لما خرج أراد الناس بيعته لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي وتقواه حتى لقب النفس الزكية ولم وأرادوا أن يتنصروا من بيعة أبي جعفر المنصور الذي كان ظالما غشوما فالإمام مالك أفتاهم وقال لهم طلاق المكره لا يصح طلاق المكره لا يصح القصة المشهورة المعروفة طيب من مكلف مختار ولو هازلاً يعني ولو كان مازحا ولو كان يلعب ويمزح نعم ولو كان مازحا ولو كان لاعبا يمزح عند جمهور أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أخرجه الإمام أحمد وابن وأبو داود وابن ماجه الترمذي وهو حديث حسن بمجموع طرقه وقد كنت في فترة من الفترات متوقفا في هذا الحكم لكلام نقله الإمام أحد أئمة السنة في الشام الإمام جمال الدين القاسم رحمه الله في كتاب الاستئناس في أحكام أنكحة الناس فإنه قال هذا لا يمكن هذا الحكم الشرعي فيه نظر ما ذلك وضعف هذا الحديث الحديث ضعيف لكن لما نظرت في طرق هذا الحديث وجدتها يعني لا يمكنني أن أردها لأنها كثيرة تجعل المرأة يستقر في قلبه أنه حديث صحيح أو حسن بمجموع طرقهم واضح يا أخو؟ قد تقطعها العلماء في كتبهم كتلخيص الحبير الحارض من حجر وإرواء الغليل الشيخ ناصر وما يلغي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه لا طلاق ولا عتاقة في إغلاق والإغلاق شدة الغضب أو عند الإكراء الأمر الذي أغلق عليك ولا تستطيع معه أن تحكواه في شيء ولذلك نص العلماء كذلك على أن الغضب الشديد الذي يفقد معه الغضب الشديد ليس الغضب العادي لأنه لا يطلق أحد وهو في الغالب إلا هو غضبان لكن الغضب الشديد الذي يستغلق على المرء التفكير هاون العلماء نص كثير منهم على أن هذا الطلاق لا يقع لكونه ليس من مكلف مختار لأنه فقد اختيارة وصنف في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله رسالة ماتعة طيبة اسمها إغاثة اللهفان في, طلاق في حكم طلاق الغضبان في حكم طلاق الغضبان وهذه تسمى كتاب الإغاثة الصغرى والإغاثة الكبرى هي إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان واضح يا أخوة طيب يعني أن قول النبي صلى الله يعني أن قول النبي صلى الله ثلاث نجده النجد وهزه النجد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق لها رواية عديدة بمعنى أنه إذا كنت في مجلس ومعك طفلتك الصغيرة ومع صديقك طفله أو ولده وقلت له يا فلان أتزوج ابنك هذا أو يا فلان أتزوج ابنتك هذه لبني هذا فقلت ما نعم تمزحان فقد وقع النكاح لاحظوا هذه المسألة يا أخوه هذه المسألة نبطة علي علماؤنا إذن لا مزح في هذا يعني لا يأتي أحد ويقول أولي ذا صغيرين ويقول أولي ذا صغيرين ويقول أولي ذا ذلك. لا هذا لا مزح فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد والله يا أخوه تنبهوا لهذه المسألة أو مثلا كان يمزح يمدح زوجته أو وقالها أنت طالقهاها كنت أمزحك لا هذا هذا قد وقع طلقة واضح يا إخوان تنبهوا لهذا الأمر هذه أمور هامة جدا يا إخوان لا يعلمها إلا من طلب العلم وأخذ عن العلماء وتدارسهم وهذه الأخ الأمور يا إخوة كثير من الناس مع الأسف الشديد يقعون فيها ولولا أن أننا أن علماءنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم نصوا على أن الجاهل معذور ويعني يتكلموا في أمور عديدة في هذه الأبواب لكن كثير من الناس نكاحهم غير واقع وأولادهم أولاد حرام وما إلى ذلك فأنتم الآن إذا علمتم هذا الحكم الشرعي طبقوا على أنفسكم ونبهوا الناس الجهال إذا هذه الأحتام لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان لما يا إخوان لما لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين البخاري ومسلم أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر بن الخطاب والده يعني رضي الله عنه فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها وفي رواية إن أنه غضب صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أي يمث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي رواية إن أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم لي ليطلقها طاهرا أو حاملا ليطلقها طاهرا أو حاملا إذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تطليقه لزوجته في هذا الوضع وأمره أمراً لا نحيدا عن امتثاله بأن يرجعها إلى عصمته ثم بعد ذلك إن شاء إن أراد أن يطلقها فليطلقها إما في طهر لم يمسها فيه أو في أو في حمل قد استبان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الالطلاق الذي شرعه الله عز وجل واضح فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولهذا الحديث عدة روايات مرجعها إلى هذا المعنى لا نريد أن نطيل المجلس بها إنما مقصودنا أن نبين المسائل بأدلةها. أما التوسع في هذا الباب فليس هو من اختصاط هذا المجلس المبارك واضح يا مفهوم مفهومة هذه النقاط طيب ويحرم إقاع على غير هذه الصفة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى عصمته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. واضح وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولأن هذا ما في الأصول عندكم بفضل الله تبارك وتعالى واضح أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يقتضي يقتضي التحريم وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع هكذا قال هنا وقرره كذلك في نيل الأوطار رحمه الله وأطال في تقرير هذه المسألة ولكنه في السيل الجرار قرر غير هذا بل قرر عكسه تنبهوا لهذه المسألة لكي تفهموها الآن قال في وقوعه يعني وقوع هذا الطلاق الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما يعني الطلاق البدعي هل يقع ولا يقع هذه المسألة تنبني على, على ماذا تنبني على قاعدة فقهية ونص صحيح. فأما القاعدة الفقهية وتنبني كذلك على مصطلح الحديث لأن الآثار في في المسألة فيها نوع تضارب عند بادي الرأي. بادي الرأي فيها نوع تعارض. ولكن الفقيها أو الناظرة في الأدلة بعمق يتبين لو الحق تحوّل لي تبررتها. يعني هذه المسألة لم أخرج بها هكذا إلا بعد بحث طويل وتعمق وتفكير يعني حتى ظللت أياما حائرا فيها حتى استبان لي الحق بحفظ الله تبارك وتعالى الآن الآن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته طلاقا بدعيا ما غير علم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها نحن قررنا في الأصول أن النهي يقتضي الفساد أن النهي يقتضي الفساد إذا انصب على الشيء ذاته أو على ركنه أو شرط أساسي من شروطه وأما إذا وقع على غير ذلك فإنه لا يكون العمل فاسدا فالآن الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة بعد العصر مثلا من هي عنها صح ولا لا؟ لكن إذا وقعت هل تفسد أم لا؟ لا تفسد لأن وقعت مستوفية كامل الشروط لكنها وقعت في وقت من هنا. هذا الطلاق البدعي وقع مستوفي الشروط لكنه وقع في غير الوقت المسموح به وهو في حمل قد كما بينا وعليه. فإن هذا الطلاق الصحيح أنه يقع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله خلافاً لما قرأ المؤلف هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مره فليراجعها معناه أنه قد سرحها ويجب عليه يراجعها ثانية، ولأن ابن عمر رضي الله عنه في أشهر الروايات عن أكثر تلاميذه صحبة له نص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوقعها طلقه ولا بيان أوضح من بيانه هو صاحب الشيء واضح يا إخوة؟ طيب إذن الطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أئمة الإسلام وقد ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه كثير من العلماء منهم الشوكاني هنا وفي النيل وخالفة وفي السيل والإمام وأئمة آخرون ذهبوا إلى أن الصلاقة البدعية لا يقع وقالوا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فاعتبر الصورة كلها منهيا عنها وهذا النهي يقتضي الفساد وأطال في تقرير هذه المسألة شيخ الإسلام المتيمية في مصنفاته وأطال في تقريرها كذلك الإمام ابن القيم في العديد في المواضع عديدة من كتبه كإعلام الموقعين وإضافة اللهفان وغيرها من المصنفات أطال في تقريرها أيما أطال وقررها تقريرا مطولا الإمام المحدث أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله رضي عنه في كتاب خاص اسمه نظام الطلاق في الإسلام رسالة لطيفة جميلة يعني يحسن بكم أن تراجعوها أطار تقريره تقريرها المثلة وأدلتهم متينة وقوية أدلتهم متينة وقوية لكن من نظر في الحديث وطوقه وأوضح يعني أقرب مكان لمراجعة هذه المسألة إروع الغليل للشيخ ناصر يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع الطلاق وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل واضح واضح وهذه المسألة كانت من المسائل العظيمة التي ابتلي بها شيخ الإسلام وأوذي بسببها هي ومسألة الطلاق الثالث هليقع واحدة أم ثلاث طلقات بائنا وسجن من أجلها ونيل منه وكفره البعض واتهموا بخط الإجماع كلام طويل أريد وإن كانت هذه المسألة الآن أغلب محاكم المحاكم الشرعية تعملوا بفتوى شيخ الإسلام فيها يعني بدع وعودي وشتم وكفر من أجلها ومع ذلك الله عز وجل أظهر قوله فيها طيب وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلو رجعة خلاف الراجح عدم الوقوع إذن الراجح وقوع الطلاق البدعي لكن طلاق الثلاث في المجلس الواحد الراجح عدم وقوعه كما يستبين ذلك من الاد... وإن كان خلاف قول الجمهور واضح يا أخوة هل أنتم معين هل أنتم مستوعبون لما أقول طيب جزاكم الله خيرا شوفوا يا أخوة الآن إذا جلس دخل الرجل على زوجته وكان مغضبا غضبا لا يفقده توازنه عقله، وقال لها أنت طالق بالثلاث هكذا أو قال لها أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد من غير أن رجع يعني مش يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها لا في مجلس واحد الصحيح أن هذا الطلاق يقع واحدة يقع واحدة يقاهم واحدة ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رضي الله تبارك ثم حصل بعد ذلك أن جماهير رأي الإسلام أجرواه. فقالوا إذا قال الرجل لمرأة أنتي طالق بالثلاث أو قال لها أنتي طالق طالق طالق هذا يقع ثلاث فقط باينة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرة تاني فأمساك من معروف أن أستهمن سأ إلى آخر الآية ثم قال الله عز وجل فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقة فلا جناح عليهما أي زرائع إن ظن يقيم حدود الله ولكن ظاهر هذه الآيات مع قولنا وليس مع قول الجمهور لأن الله عز وجل بيّن أن الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإعسان وهذا لم يحدث لأنه أطلقها ثلاثا وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذا المسأل إطالة ما بعدها إطالة في إعلام الوقعين وفي غيره وبيّن أن قول الرجل مثلا إذا قيل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله ثلاث وثلاثة الحمد لله ثلاثة الله الأجر الوارد في هذا في هذا التسبيح أو أن اللعان تعرفون اللعان سيئة إن شاء الله هو يعني أربع مرات والخامسة اللعنة إلى آخرين إلى غير هذه الأمور هل إذا قال الرجل هكذا جالب وقال بعد الصلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 مش دار 33 النوبة قال عكدا 33 شحال النوبة دارا نوبة طح ولا لا وهكذا هذا قال انتنا طالق بثلاث. قال ما سن ايا ايا كلما واحدة قالها مش ثلاثة ولا لا وايضا <تصفيق> لما قالها انتنا طالق طالق طالق بهالطريقة هذه ايضا هو قال ثلاثة النوبات لكن ما ثلاثة المرات بجميع شروط الطلاق اللي هي طلاق وتسنى بيدمين تراجعون في سكول وراه جالسة عنده في الدار وفي شوية يفكر وتفكرتها اياه وربما يعود يفكر يشوف الوليدات ويعود يخمزين يرداء الى اخرى لا هو مش ودار وداء طاق طاق طاق ثلاثة النبات هذا, هذا ما طلاق طلق ثلاثة النبات هذا ما مستوكي الشروط ما في طلاق تحلي امر الله عز وجل واضح؟ ثم سيدنا عبد الله بن عباس قلنا هكذا كان طلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد وإن كان حديثي كلام لكن بعض العلماء يصححونه لما قيل له ان ركان تطلق ثلاثه غضب صلى الله عليه مغضبا شديدا وقال اي يلعب بكتاب الله وان انا بين اظهركم اعتبر هذا من اللعب بكتاب الله عز وجل انه كيفاش طلق ثلاثه النوبات في مجلس واحد هكذا هذا وقد نص الإمام أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الذي ذكرت لكم أنه ما كان يفهم عند العرب طلق ثلاث إلا طالق طلق أما لما تقول طلق ثلاثا هكذا هذه ما أفضل لم تخطر على بالهم أنها تعني الطلق ثلاث مرات واضح يا أخو؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد إذا هذه المسألة من غير أن أطيل فيها يمكنكم أن تراجعوا هذه المسائل في الشرح وما إلى ذلك يمكنكم أن تراجعوا هذه المسألة في الكتاب ولكن هذا هو القول الصائب والراجح في هذه المسألة لمن كان منفثا متجردا لكن مش تقول لي وكيف سيدنا عمر كيف قرر عمر أن في بعد ذلك قال إن الناس قد تستعجلوا في أمر قد كان لو في أنا يعني ربي عز وجل أمر بالطلاق على أنا وبشوية وثلاثة ماشي مرى بعضهم وجوما الناس دو مباشرة يغضب آه انتنا طاق طاق طاق أو انتنا طاقة بثلاث أم ايه ألكوز ونخليهم باش نربيهم ويلا طلقت عليكم رات يعني كأنه من السياسة الشرعية صحبه فإذن نقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضوان الله تبارك وتعالى عليه كما أنه أوقف الحدود في عام المجاعة وكما أنه يعني اتخذ عدة إجراءات اجتهادا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن هذه تعتبر من اجتهاداته التي قرارها فياسة شرعية فياسة شرعية ولا نقول إنها إنها ملزمة دائما خاصة وقد علمنا أن هذا الأمر يعني لم يحدث من المقصود يعني الآن إذا أجرينا هذا الطلاق تكثر الطلاق وهتكت الأعراض والأسر تشتتت وما إلى ذلك فلم يحدث منه المقصود وهو إيقاف الناس عن, هذا عن هذه المسألة عن التجاري الطلاق واضح؟ فلذلك نرجع الأمر كما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فإن قيل قد أجمع العلماء على هذه المسألة نقول لا إجمع فقد نصج جماهير كثير من العلماء على هذه المسألة وأخذوا بها وما من زمان إلا وهناك قائل بهذه المسألة إذن أين الإجماع في هذه المسألة لا إجماع في المسألة إذن من شن على شيخ الإسلام بهذه المسألة وسجنه فيها واتهمه بأن يفت الناس بما يهتك الأعراض فقد ظلمه وآذى واضح طيب وراجع هذا الموقوع وكأن الوقت قد أدركنا فإذا الفصل الآخر إن شاء الله نكمله في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر مر ابنك أن يراجع زوجته إذن هذا أمره أمرتك أن تأمر فلانا إذن أمرته فلانا إيه ولكنه لما قل ولكنه ابن عمر لما سئل قيل له أوقع قال أرأيت إن استجهل أرأيت إن, استجهل و... أرأيت إن استجهل واستحمق يعني هو أحمق وتضرب بالحزر واخدامت تطلق على الطالع والنازل وراء يقع عليه واضح مم. لماذا كان الطلاق البدعي محرما لماذا كان الطلاق البدعي محرما لأنه يطيل على المرأة هذا من حق المرأة يطيل عليها مدة العدة فإذا طالت مدة عدتها هي تتذمر وتؤذيها أنت والله عز وجل قال الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف صريحا بإحسان يمكن لك تقادي الماء واضح فإذا هذا أذية لها أن تطيل عليها مدة قد تكون تريد أن تتزوج قد تكون يعني هذا أذية لها واضح سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في العدة إن شاء الله فان من زمان من طفلة كيف أوقع كيف أوقع مسح مواليان لها وحصل إجابة والقبول ما مسائل ثانوية أما بالإجابة والقبول والشهود وقع النكاح أما المهر يمكن يكون مهر في الأخير يلزمه المهر من بعد لكن الآن وقع النكاح إذن أوابك طفلة لا إذن لا واليو <تضح> <تضح> واحد غير مسألة، والوليان والشايين مثالاً، وثاء الشهود أفضى كثير من العلماء يقولون بعدم وجود الشهود. يعني أهم أهم أركان النكاح هو الإجابة والقبول. واضح؟ الأمر إذا كان ممدوحا للشيطان محبوبا له، أ يكون مكروهاً في الدين أم محبوبا قطعاً يكون مكروها إن لم يكن حراما يعني كان بعض العلماء يقول الطلق من أغير أي سبب بعض العلماء يقول هذا يحرم يعني ما تطلق هذه المرأة ولم تفعل لك شيئا من غير أي سبب كذا هي أمور شهوانية فقط نعم نعم هذا هذا الحديث ضعيف حديث ولد الزن <تصفيق> لا لكن هذا الولي يقدرون إلى كبروية يفرقوه هم اللي شاهد المهم هذا الطلق واقع إذا لم يفرق بينه مع الجلناج بالفرق راه واقع هل الوليين هل طلقهم؟